فقال الذين كفروا ان هذا الا اذ كن افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فقالوا اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه بكره وأصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض لَهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا فَقَالُوا مَا ذَا الرُّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرٌ أَوْ يُلْقَى إلَيْهِ كَذٌّ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَكْتَبُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُمّ بُوحَيَّ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قسورا فالكذبوا بالساعة وأعتبنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أغللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل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 وَجَعَلنا بَعضَكُم لِبَعضٍ بعض فِتْنَةً أَتَصْبِرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ مَرَّ رَبُّنَا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشطط السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 ولقد آتَيْنَا موسى الكتاب وَجَعَلْنَا معه أَخَاهُ هَارُونَ وزيرا فقلنا اذهبا إِلَى القوم الذين كذبوا بِـَٔايَٰتِنَا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم لنات آية وأعتبنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تذبغنا تذبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنفرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رأوك إن يتخذونك إلا هُزُوًا هَذَا الذي بعث الله رَسُولًا إن كاب ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبرناه إلينا قرضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسلت لياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء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 فلا تفعل كافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عجب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجائلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يكروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذجلياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجذون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وتلاما قالبين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لذا